يا قلب خلك بالشدايد قوي بس لا تلتفت للجرح لوه سطاب يا قلب لا تسقي عروقك من اليأس خل الأمل والصدق دايم زهاب مدام طاحت فاسك اليوم بالراس عذر جميع الناس واخفي عذابك